الله اكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني واعفني واغفرني الله أكبر سبحان ربي العنى وبحمدي سبحان ربي العنى وبحمدي سبحان ربي العنى وبحمدي